نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمد وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا بذكره يحل الوجود فنرتقي, فنرتقي يا حظ من باسم الحبيب تزودا, تزودا هو بالرسالة والهداية قد أتا, قد أتا شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا حتى بدا جبريل وقال اقرأ وقل فكأنه في العلم كان الأولى أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء شده توسط وبسایت سنت دانلود